كتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل, وإن كانوا من قبل لفي ظلال المبين وأخرين منهم لم بهم وهو العزيز الحكيم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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفر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 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذروا البين ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُنِ فَاضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ